إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوء يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفاره حتى النكبه ينكبها او الشوكه يشاكها رواه مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه أحمد والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون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 Ashhadu de illa Allah. Ashhadu de ene kant Achhado, ann Muhammad, de Ressul Allah. بهذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته نودي لصلاه العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف في المدينه المنوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء ونعوذ بك من الصمم والجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبه ومن الجوع، فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة، فإنها بئس البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن نرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك قلوباً أواهة أو مخبتة منيبه في سبيلك اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغسل عنا خطايانا بالماء والثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم انا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا انت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والانس يموتون سبحان ربنا الاعلى الوهاب لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا تكشف عنا سترك ولا تنسنا ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم انا نسالك ايمانا صادقا ونعيما دائما اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم املا وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرقا وأسكن في نفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا اللهم اجعل اوله رحمه واوسطه نعمه واخره مغفره اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه ونسالك اللهم جوامع الخير وفواتح وخواتمه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله Aanhouding van muhammad al van allah kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van لا إله إلا الله استو اعتدلوا استو الله أكبر الله أكبر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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سعيكم لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى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 نعمت تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله الله Stimmeer de afgelopen jaren. En dat is ook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 والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافدين كذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده RABBNA WALAKAL HAMD ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR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 allah akbar. ak bar allah akbar. ak bar allah u allah -u الله أكبر الله أكبر Jammertje van harte welkom in het leven van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 الله أكبر الله أكبر Omdat akbar niet kunnen vergeten dat onze burgers niet ham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 Assalamu alaikum voorzitter, ik wil u bedanken voor uw aandacht.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 ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنه اخرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وكونوا عباد الله اخوانا متفق عليه قوله والظن اي التهمه التي لا سبب لها وقوله ولا تحسسوا اي لا تستمعوا لحديث القوم وقوله لا تجسسوا اي لا تبحثوا عن العورات وقوله ولا تدابروا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 فاذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باثمه رواه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث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 متفق عليه رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري قوله قتل غلام غيلة قتل الغيلة أن يقتله على غرة وغفلة من المقتول بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء وصنعاء هي عاصمة بلاد اليمن وإنما خص عمر رضي الله عنه صنعاء بالذكر في هذا الأثر لأن هؤلاء الرجال القتلة كانوا من صنعاء فيستفاد من هذا الحديث أن الجماعة تقتل بالواحد أي أنه لو اجتمع عدة أشخاص وتواطئوا واتفقوا على أن يقتلوا شخصا وقتلوه فإنهم يقتلون جميعا ولا يقال إنه نفس واحدة وذلك لانهم لما تمالؤوا عليه واتفقوا وتواطؤوا كانوا كالنفس الواحده ولكن تجب ديه واحده فيما لو عفى الاولياء لانهم قتلوا نفسا واحده وعلى كل واحد منهم كفاره فالكفاره تتعدد بتعدد القاتل واما الديه فتتعدد بتعدد المقتول فلو أن شخصين قتل شخصين فعليهما ديتان وكفارتان ولو تواطأ خمسة أشخاص مثلا وقتلوا شخصا واحدا فعليهم دية واحدة يشتركون فيها وعلى كل واحد منهم الكفارة ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى قوله فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أي إما أن يأخذوا الديه وإما أن يختاروا القود وقد تقدم معنى هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد فيستفاد من هذا الحديث أن أولياء المقتول لهم الخيار فإن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا إلى الديه وقد دل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وإن شاءوا عفوا مجانا وإن شاءوا صالحوا على أكثر من الديه فهم يخيرون بين أمور أربعة كما تقدم والواجب على الولي أن يختار ما فيه المصلحة فقد تكون المصلحة في القصاص وقد تكون المصلحة في العفو مجانا وقد تكون المصلحة في العفو إلى الدنيا، وليس العفو دائما هو الأصلح، بل إنما يكون العفو مطلوبا إذا كان فيه إصلاح، ولهذا قيد الله عز وجل العفو بإرادة الإصلاح، فقال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا قدر أن هذا الجاني رجل متهور لا يبالي بأنفس الناس وهو ممن عرف بالشر والفساد فالقصاص في حقه اولى لا لان فيه حفظا لامن المجتمع وردعا لهذا المجرم ولغيره واما اذا قدر ان هذا الجاني كان رجلا معروفا بالصلاح والاستقامه ولكن اغواه الشيطان وازه حتى فعل ما فعل وقد تاب الى الله عز وجل وعناب فالعفو اما الى الديه او مجانا يكون هو الافضل ثم قال المؤلف رحمه الله باب الديات الديات جمع ديه والديه شرعا هي المال المؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجنايه فتؤدى الى المجني عليه وذلك فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس كما لو جنى على شخص وقاطع منه عضوا فإنه يؤدي الديه إليه أو إلى وليه وذلك في حالين الحال الأولى إذا كانت الجناية في النفس والحال الثانية إذا كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه غير مكلف فإن وليه هو الذي يتولى ذلك والدية ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين قال الله عز وجل ودية مسلمة إلى أهله وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها وقد أجمع اهل العلم رحمهم الله على ثبوت الديه والديه عقوبه ماليه تحل محل القصاص اذا سقط القصاص او امتنع القصاص لسبب من الاسباب فانه تجب الديه في هذه الحال وتكون الديه عقوبه اصليه اذا كانت الجنايه شبه عمد او خطا سواء كانت في النفس أم فيما دون النفس ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوت إلا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس الديه مائه من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الديه وفي اللسان الديه وفي الشفتين الديه وفي الذكر الديه وفي البيضتين الديه وفي الصلب الديه وفي العينين الديه وفي الرجل الواحده نصف الديه وفي المامومه ثلث الديه وفي الجائفه ثلث الديه وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجاروت وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته وقد قال ابن عبد البر رحمه الله هذا كتاب يعني كتاب عمر بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالصواب والمعرفة وقوله من اعتبط يقال اعتبطه يعتبطه اعتباطا أي قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله وكل من مات بغير علة ولا سبب فقد اعتبط وقوله أن من اعتبط مؤمنا قتلا أي قتلا بلا جناية ولا سبب يوجب القتل عن بينه فانه قود قوله عن بينه البينه هي الحجه الواضحه وهي كل ما ابان الحق واظهره وقوله الا ان يرضى اولياء المقتول ثم قال وان في النفس الديه مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الديه اذا اوعب اي قطع جميعه فتجب فيه الدية كاملة وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وشفة الإنسان هي الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان وهما شفتان قال وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية قال وفي الصلب الدية والصلب هو العمود الفقري ثم قال وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ وأم الدماغ هي المنطقة التي فيها الدماغ في الرأس قال وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف سواء كان من بطن ام صدر ام ظهر ام نحر ام غير ذلك قال وفي المنقله خمس عشرة من الابل المنقله هي الشجه التي توضح عظم الراس وتهشمه وتنقل عظامه بتكسيره ثم قال وفي الموضحه خمس من الابل الموضحه هي الشجه التي توضح عظم الراس وتبدي بياضه ولا تكسره فهي خاصة بالرأس والوجه هذا الحديث أصل في ديه النفس وأنها مئة من الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن في النفس الديه مئة من الإبل وأما ديات الأعضاء غير النفس فهي تختلف والقاعدة في هذا الباب أعني في باب ديات الأعضاء أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية كالعينين واليدين فلو جنى على شخص وفاق عينه واختاروا الدية ففيها نصف الدية وكذلك اليدان وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففيها الدية جميعا وفي الواحد منها ثلث الديه وذلك كالانف لان الانف يشتمل على ثلاثه اشياء على منخرين ومارن ومارن الانف ما لان منه ويسمى الارنبه فلو جنى على شخص مثلا وقطع منخره الايسر او الايمن ففيه ثلث الديه ولو قطع انفه كاملا ففيه الدية كاملة وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية كاملة وفي كل واحد منها ربع الدية وذلك في الشعور كأهداب العينين كل عين فيها أهداب علوية وسفليه فلو جنى على شخص وأذهب أهداب عينه العليا ففيها ربع الدية ولو أذهب العليا والسفلى ففيها نصف الدية ولو أذهب أهداب العينين جميعا ففيها الدية كاملة وما في الإنسان منه خمسة أشياء ففيها جميعا الدية وفي الواحد منها خمس الدية وهذا أعني ما في الإنسان منه خمسة أشياء إنما يتصور في المذاقات فقط فالإنسان فيه خمس مذاقات الحلاوة والمرارة والملوحة والعذوبة والحموضة فلو أنه جنى على شخص وأذهب إحدى هذه المذاقات بحيث صار لا يتطعم بالحلاوة أو لا يشعر بالمرارة أو نحو ذلك ففيه خمس الديه وفي جميع المذاقات الدية كاملة واما حواس الانسان كالسمع والبصر والشم والذوق ففي كل واحد منها الديه كامله فلو جنى على شخص واذهب سمعه ففيه ديه كامله ولو اذهب بصره ففيه ديه كامله هذه هي القاعده في الديات وتفاصيل ذلك مذكور في هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسائله وفوائده وما فيه من الأحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.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 ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها واخرها وعلى نيتها وسرها اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم انا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر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 ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء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 اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي السنتنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن بين أيدينا نورا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 وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرها اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا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 اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في اسماعنا اللهم عافنا في ابصارنا لا اله الا انت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض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 اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين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 إنك حميد مجيد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 بنا يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أخرجه مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل امتي مثل المطر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 فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد زاد البخاري في روايه بعد ثمان سنين صلاته على الميت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 ما اتسع راسه من اواني الشرب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فاخذ النبي يمر معه الامه والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشره والنبي يمر معه الخمسه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 وجوههم على صوره القمر ليله البدر متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي واحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاص وبعثت الى الناس كاف واعطيت الشفاعه متفق عليه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 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ اغفى اغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ ثُمَّ قال أَتَدْرُونَ مَا الكوثر؟ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قال فَإِنَّهُ نهر وعدنيه رَبِّي عَزَّ وجل عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ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 فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءها وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها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 فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمه الله رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي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 فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل كبد رطبه اجر متفق عليه وفي روايه بينما كلب يطيف بركيه كاد يقتله العطش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 فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا متفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما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 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم عن شداد بن اوس رضي الله عنه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 وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله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 وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنه ومحا عنه الف الف سيئه وبنى له بيتا في الجنه رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال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 حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم عن ابي امامه رضي الله عنه قال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 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجست عن مكاتبتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل سر دينا أداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن عم سواك رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع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 رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مطشعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رهبه ورغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة متفق علي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو حين يمسي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 فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي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 قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم رواه البخاري في الأدب المفرد وبرحمته سبحانه شرع لخلقه عبادة من أجل العبادات تكفر عنهم سيئاتهم وترفع درجاتهم وتستوجب رضا الله عنهم ولا يكمل عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا بها ومن لم يؤدي تلك العبادة كان ظالما لنفسه قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سلوكها رفعة وسعادة والله سبحانه يهبها لمن يشاء من عباده قال جل وعلا ويتوب الله على من يشاء وهي من مقتضيات ربوبيته لا يملكها أحد من البشر ولو كان من أقربهم إليه سبحانه قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم والرجوع إلى الله ليس نقصا بل هو من أفضل الكمالات وهو حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وهي غاية كل مؤمن وحاجة العبد إليها في نهايته وبدايته والتوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله من كثير من التطوعات قال ابن القيم رحمه الله أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها ومن كرمه جل وعلا أنه لم يجعل لهذه العبادة زمانا ولا مكانا لا تقبل إلا فيه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 وهو يحب العائد إليه ويفرح سبحانه بتوبة التائب ويريد جل وعلا فضلا منه أن يتوب على عباده قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم والملائكة تدعو لمن تاب بالمغفرة والنجاة من النار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم والأنبياء والرسل تذللوا لله بها لمزيد العبودية له وكمال صلاح القلب آدم عليه السلام أكل من الشجرة فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه وموسى عليه السلام لما رأى الجبل دكا قال سبحانك تبت إليك وداود عليه السلام فتنه الله بحكم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ونبينا صلى الله عليه وسلم قال وإليه متاب أي لله توبتي وتضرع الأنبياء إلى ربهم أن يتقبل منهم تلك العبادة فقال الخليل وإسماعيل عليهما السلام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود والمجتمع لا يسعد إلا بها فدعت الرسل أقوامهم إليها قال هود عليه السلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال صالح عليه السلام هو أن من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه وقال شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال الله لهذه الأمة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأنزل الله آية مدنية خاطب بها أهل الإيمان وخيار الخلق أن يتوبوا مع إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، إذ لا فلاها إلا بها، فقال: وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بالتوبة تتنزل أرزاق من السماء. قال سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وتمنح قوة في البدن. قال جل وعلا ويزدكم قوه الى قوتكم وبها يسعد الانسان في الدنيا ويمنح فيها متاعا حسنا وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وخير يوم في عمر العبد يوم يتوب فيه إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك متفق عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب لما تاب الله على كعب استنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن وجهه قطعة قمر وكان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضاً بها. قال كعب رضي الله عنه: لما أنزل الله توبتي تلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك. وأعطى من بشره بها ثوبين سرورا بها. وكانوا يتصدقون فرحا بالتوبة. قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله رواه البخاري التوبة تحط وزر أعظم ذنب عند الله قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال للمنافقين فإن يتوبوا يكو خيرا لهم ودع المفسدين والسارقين والظالمين والمرابين إليها وقال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وقال للمسرفين في العصيان، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله لا يعذب مستغفرا تائبا، قال سبحانه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولا تبقي التوبة للذنب أثرا، بل تبدل السيئات حسنات والسخط رضا وقد يكون حال المرء بعد التوبة خيرا منه قبلها آدم عليه السلام تاب فاجتباه ربه وهداه وداود عليه السلام تاب فغفر الله له وقربه إليه قال سبحانه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب قال شيخ الإسلام رحمه الله كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وكان يونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل ذلك قال عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وكعب بن مالك رضي الله عنه بقي ذكره خالدا يتلى في المحاريب دهورا لتوبته ومن أقبل إليه سبحانه تائبا فرح به واواه تاب إليه أفراد فقبل توبتهم ورفع ذكرهم الفاروق عمر رضي الله عنه كان يعبد صنما فأقبل إلى الله فكان من المبشرين بالجنة ورجل قتل مئة نفس فتاب إلى الله فقبل الله توبته واقبل اليه اقوام فتجاوز عنهم جميعا وبسط عليهم فضله قال سبحانه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين وسحره صدوا عن دين الله اول النهار ولما سجدوا لله اخره جعلهم من عباده الطائعين فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وتوبة هذه الأمة أيسر الأمم توبة كان من شرط توبة قوم موسى من عبادة العجل قتل أنفسهم تكفيرا لخطيئتهم قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وهذه الأمة خطأها ونسيانها مغفور، وتوبتها ترك ذنب وندم وعزم، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن